وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد منذ أيام بدأ العام الهجري الجديد 1429 وكما هي العادة تحتفالات بمقدم العيد مقدم العام تغطي ديار المسلمين على أساس الهجرة الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت فتحا وصار للمعذبين دولة فيحتفلون بهذا المعنى أسلافنا لم يكونوا يفعلون ما نفعل الآن دبت الاحتفالات إلينا من الكافرين هم بيحتفلوا مع مطلع كل سنة ميلادية للسنة وهذا فعل الذين لا يعتقدون في اليوم الآخر أو هم مغفلون على أي حال لأن العبد العاقل إذا مر يوم من حياته حاسب نفسه لأنه يعلم أن شمس حياته تميل إلى الغروب مع كل طلعة شمس أنت أقرب إلى الموت مع كل طلعة شمس بأي إنسان عاقل لما يمر من حياته تلتمية وكام وستين يوم يعرف إنه قرب كام تلتمية كام وستين خطوة إلى القبر عليكم السلام عليكم ذاكا ضعبو ما تشغلو ناس بقى عليكم السلام عليكم بارك الله فيك يوم العبد يدخله غم العبد اليقظ يدخله غم يعني بأي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى الإشكالية التي دخلت على أمتنا هي أننا رضينا بالالتزام الأجوف الأجوف طبل الزمر والريات والخطب وعمل الصرادقات التي تنفق فيها الأموال الطائلة التي يحتاجها على الأقل لا أقل عموم الناس إنما يحتاجها العاملون في حقل الدعو يحتاجهم الخطباء الذين يرقون المنابر بلا كتب ليس عندهم كتب حتى لو كان ذكيا نفيج وحده هاي يطلع يقول إيه عندهش كتب فهذه الأموال الطائلة التي تنفق لو أنها وظفت فقط حتى لي الذين أصعدون المنابر لاختلف الأمر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لخصت في جملة وهذه الجملة في حديث إلهي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما فقال إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني في يوم هذا ما جهلتم كل مال نحلته عبدا حلال ده اول الحديث واني خلقت عبادي حنفاء فالثالتهم الشياطين حتى قال حتى قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتك لابتليك وابتلي بك هذه الجملة إنما على رأي علماء العربية كثير والعلماء العلماء العربية والأصول تفيد الحصر وطبعا ده الأساس لأن فيه برضو إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق هل تلاقي برضو إيه برضو أحاديث بهذا لا كل معنى من هذه المعاني يؤدي شيئا ما يعني أنا لا أختصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء إنما أقول هذا قس الارتكاز كله وتشوف الكلام متلات بالزال فلك إنما بعثتك لأبتليك الأول وأبتلي بك لأنه لا يتصور أن يقف إنسان على الثغري إلا إذا كان عالما بمواقع حرافة المشكلة كبيرة وضع الرجل غير المناسب او في في غير ما في في, في مكان لا يستأهله لا يستحقه هي دي المشكلة لا انا رجل اقف على حراسه الحدود لا بد ان اكون عالما بطبيعة العدو الذي انا اقاومه لا بد ان اكون عالما بالسلاح الذي اقاوم به لابد ان اكون عالما بصفة هذا السلاح ودرجة تأثيره بان عندي اربعة واي انسان يقف في سلاح حرس الحدود لابد ان يكون عالما بهذه الاربعة يعرف اولا موقع قدميه واقف ليه عشان يعمل ايه يعني حاجة الثانية السلاح الذي معه ما طبيعته ما تأثيره ليوصل الطلقة ولا لا يحدث نكاية في العدو ام لا ثم لابد ان يعرف طبيعة عدوه ومن هو هذا العدو اعداء الارض كل الكفرة على اختلاف اجناتهم اتحدوا ضد المسلمين ليس في هذا الزمان فقط بل في الأخرى الاخرى لكن بنتكلم على الواقع بتاعنا التنصير مثلا في افريقيا او في بلاد المسلمين الفقير على اشد ميزانية الفاتيكان تساوي عشرة اضعاف ميزانية قارة افريقيا للي ما يعرفوش الموضوع قارة افريقيا في الكامل من زينية الفاتيكان المرصودة لتنصير المسلمين عشرة اضعاط قارة افريكا عشرة اضعاط من زينية قارة افريكا والفاتيكان ده حارة شارع ناس شغالين صح يندر ان يدرك مسلم دينه ممكن يبقى زندير واتى بكل نواقل التوحيد وقول لك انا مسلم بس لم يرضىش يقول لك انا كافر ابدا يبقى متحلل تماما من دينه ولا يرضى ان عن يقال عنه كافر يعني القديلية دول اللي همه بيزعمه ان نبي صنفانه ليس خاتم الانبياء من كافر العلمان مكفرينه ومع ذلك لك لا احنا مسلمين ما يرضىش ابدا بلقب الكافر بيذهبون الى البلاد الفقيرة التي يعاني اهلها من الجهل ابتداء ثم من الفقر والجوع والمرض مثلث الرعب يبتدي يأكلوهم ويكسوهم لهم بيوت وبتاع الكلام زي ما حصل في اندونيسيا في فترة من الفترات استطاع ان هم ياخدوا حوالي مجموعة كده من المسلمين الاندلسيين الاندونيسيين ونصروهم بقى وقابوا لهم بيوت وعملوا لهم مش عارفوا الكلام ده وبعد مضي عام على انتقالهم للنصرانية والبتاع والكلام ده جاء بقى القص الكبير بقى عشان يعني يدي بقى كل واحد قلادة اللي الدين الجديد وهنيه على الكلام ده وهو قاعد معهم كده كانوا مجموعة كبيرة يعني قاعد معهم وقال لهم طيب ايه بمناسبة ده خلاص يعني انا ده اخر بقى يوم في الدورة والتعليم والكلام دوت وقت قولولي بقى اقصى امانيكم اللي نفسكم فيه وانا ايه وانا حنفزه لكم فقالوا جميعا عايزين نحج طبعا ادابة غير متوقعة بالمرضة اقصى امانيه يحج زي ما حصل لسامويل زويمط لما في الثلاثينيات او العشرينيات من هذا من القرن المنصرم في ميدان العباسية وجمعوا جماعة بقى من أفناء الناس وودي الكل او عشر, عشر جنيه عشر جنيه عشر جنيه عشان يحضروا ليه يحضروا بقى ايه يعني محاضرة في اللاهوت بعدين القاعة مليانة على اخيرها عشر جنيه كانت زمان ستاة ١٩٢٣٠ ولا وثلاثين الكاملة كانت تسوي لها بتاع ٢٢٣٠٠ جنيه ما كانش خمسة ٢٠٠٠ جنيه للنهاردة فكان يعني كان مبلغا يعني. قاعد بقى يقول وبتاع ويعيد ويزيد وبتاع خلاص صوته بقى عيذ يشرب مية هو بيشرب مية هوست هوست كده يا واحد قال وحدوه حدوه الله يخرب بيته ها يعني بقى له ساعه كامله عمال يضحك مفيش مسلم انا اعتقد كده مفيش مسلم ممكن يترك الاسلام يترك لقب مسلم بقول لك ممكن يبقى زنديق وفاجر ومرتكب لكل نواقض التوحيد ويقول لك انا مسلم برضه فالإسلام له خصيصة ليست موجودة عند أي أحد شوف أي ملة أخرى كم عدد الذين يخرجون منها إما إلى, ديانة إلى ملة أخرى أو إلى الإسلام أو إلى الكفر وقارنها بمن يخرج من المسلمين إلى ملة أخرى ما تلاقيش أي نسبة تقريب؟ فدي قبيعة ال.. ال.. الإسلام يبقى الإنسان الواقف لا بد أن يعرف موضع قدمه أن يعرف عدوه مداخل عدوه ومخارجه ويعلم أنه لن يثبت على هذا السغل إلا إذا ابتلي وإيه البلاءات أنواع متعددة يعني مش لازم يبتلي يعني يتدبح ولا يتكربج ولا لا طلب العلم نفسه بلاء طلب العلم نفسه على معن لكن انت تقعد عشان تحرر مسألة أصولية ولا مسألة فرعية وتقعد تدور على الأمثلة والكلام ده وتسخر الليالي لتحرر أصلا وتأتي له بنظائر أو تأتي له بأمثلة عنام عنه ربما كان الواقف بساحة القتال معه السيفة والبندقية والكلام ده أكثر راحة من الذي يحرر الأدلة والفرو لا ماء في هذا الزمان اللي هو لم يعد أمامنا إلا جهاد الحجة والبيان الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة إنما كان جهاد الحجة والبيان كما قال الله عز وجل له وجاهدهم به جهادا كبيرا اي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا لا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الشهوات والشبهات على مصر عيها اصبح الفجور في منتهى اليسر قنوات جنسية خالصة على القمر الاوروبي العيب تفرق مجلات الجنس تباع في كل مكان الحصول على اي نمرة في المعاكس احيانا تجي لي نمر يعني الاسبوع اللي فده بس جاي لي نمرت واحدة بتعكسني هي اكيد ما تعرفش انا مين هي طلبت اي رقم وخلاص ما بيقعد يتسال له كده اذا رد بتقول انا وصلني المسيج بتاعك وانا عايز اتعرف عليه قلت بقى يا طلبت اي رقم قالها العظم في الكرشة يا بتتسلى بتعمل اي حاج ما هو الرسال دي كتير كده وانت بتلاقي الكلام ده هو ممكن الانسان في لحظات ضعف ولا حاجة ممكن يكلم الرقم يلاقي واحدة غانية على الطريق على الطرف الاخر عملا تتكلمه وتمش عارف ايه وتعمل ايه والكلام فضل عن الناس زف اللي طالع ده وغرق المحادفات والكلام ده تعشون السنة اللي فاتت لما نشر قصة الرجل الوردني اللي هو يعني ضرب مراته علقة محترمة ومش ممه تفرقه وده راحت عند اهلها وهو قاعد في البيت وبتاع هي جهقانة فتتتكلم على النت وتعرف على رجاله وهو جهقان فتعرف على الستات على النت والكلام ده المهم كل واحد بقى قاله ايه فالمهم الراجل بيتكلم في يوم من الايام فطلعت لوحدة صوتها رقيقة وتقعد ايه معاه حالي ست شهور يتكلموا ومش عارف ايه والكلام ده وفي الاخر قال خلاص انا انا خلاص انا هتهبت انا عايز اشوفك لان خلاص مش معقولة كده انا هفضل ابني احلامه واماله والكلام عايزين نتقابل نتقابل في المكان فلاني لما تقابل لقاها مراته اول ما شفها قال لها انتصالك قال لها ايه اللي ايه الحماشة دي هبتكلمي ها طلقها على طول معلوم على علقه وبالخصمين وبتاعك البقاء طلقها من الاول يعني كان يبقى حتى يكونوا طلاقا شريفا يعني لكن اول ما شف جاياله وبتاعه الكلام ده فتصور بقى النهاردة الفاحشة اصبحت مغسرة تماما وديار المسلمين ديار مكتوحة مش محمية مفيش حد بيشميها يقول لك كل واحد عقل وفاس وعرف خلاص انت عارف الغلط وعارف الصح انا لك الغلط ليه طب ازاي طب على كده نفتح بقى ابوابنا للهيروين والكوكايين بنحارب المخدرات ليه عايز افهم يعني طب كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص طالما القصة كده والشر معروف والخير معروف فيجوا الناس هذا كلام يمكن ان يقوله ان يقوله انسان عاقل وما بلاش يعني مش هتكلم بقى في القوانين حتى الوضعية محصوطة ليه قليل وضعية لماذا وضعت اصلا لما تدخل المحاكم تحس ان مفيش فيش بني قدمين بره كثر المشاكل والكلام ده وقوضاه شغلين بل للنهار مش ما بيقراش العضائي مش فاضي شب بقى لما يكون واحد قاضي حصته في الثلاث عضية في الثلاث عضية يعني تقوم ايه دول? كده وقع وقع وقع على طول خلص خلص ودي احكام ورسل ورمي في السبن وطلع براءه والكلام ده. المحاكم دي قلة معمولة ليه? لا ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في واحد يخاف ما يختشيش. لا يتقي الا اذا رأى بارقة السيف ابواب الشهوات مكتوحة على مصر عين. وابواب الشبهات ايضا. في مواقع كاملة على الانترنت لبث تشكيك في الدين. ويقضل الشاب فارث عضلاته ويقول لك امدخل اناظر ال... فيقع المسكين ضحية لدخوله على هذه المواقع. فقال انت يا رجل تسبح في البحر المحيط بلا طوق نجاة. يعني واحد يمنزل المحيط في وقت الامواج بالعشر متر وليس معه طوق نجاة ويؤمل النجاة. والله شيء عجيب انا لو سألت هذا الداخل عشان يناقش اصحاب الملل الاخرى لو سألته عن دينه وما يعتقد لا يستطيع ان يجيب قل اذا داخل يعمل ايه ده فهذا القى بحمل ثقيل جدا على اهل العلم بيصارع الشبهات ويصارع الشهوات انت كجندي واقف لابد ان تعرف موقع قدمك رجلك دي مش هتثبت الا اذا كنت رجلا كيف تكون رجلا البلاء. إذا الإبتلاء هو الذي يوقفه. المسألة ملخصه. هو. إنما بعثتك لأبتلي ولأبتلي بك. قال صلى الله عليه وسلم. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت ربي إذن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة يسلغوا رأسي يعني يشدوه فيفتحوا جماغي فيجعلوه خبزة زي الرغيف لما تحب تأكل الرغيف ما تأكلوش كده على بعضه بتأفضعوا حتة حتة عشان كل حتة تبقى لغمة ولا بتكوروا ما فيش حد يعمل كده لازم يقطع الرغيف ويمكن تقطيع الرغيف ده النهار ده بقاله فقه يمكن فيه في فيه ناس مش عارفة الفقه تقطيع الرغيف دلوقتي طلعوا حاجة اسمها ايه في في في علم الرجيم يعني تخصيص الكلام ده قال لك لو عايز تخص كل ما تقطع الرغيف اقل اقل اقل, أقل تخص طب ازاي لك الرغيف مثلا هقطعه انا بقى العادة يعني ان انا بقى اصطعه اللقمة مثلا لازغيك ممكن يبقى عشر لقمة عشر حتة يعني ده للبناء ده من العادة لأ انت اصطعه ثلاثين حتة فكل ما ترفع لقمة لبقك اسمها لقمة هتحس ان انت بقالك لك مدة تاكل ها وتحس انكالت كتير قوي يبقى نوع من الايهام النفسي ان انت ايه كانت كثير قوي بدل ما تاكل رغفين ثلاثة كانت رغيف عن طريق ايه الايهام يعني الرغيف لما انت بتاكله ها بت بتقطعه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه تبارك وتعالى اذا لو انا هدفن على فراش عشان احراءها يعني وده لن يكون الا عن طريق الملاحاة والجهاد والقتل والكلام ده يسلغ رأسي لاننا ايه احنا قلة وهم كثرة ومعهم العدة والعتاد وأنا معيش حاجة يعني شوف في صريحة مسلمة الحديثة حديث حذيفة بن اليمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحصوا لي كم تلفظ الإسلام كم واحد مسلم بيقول لا إله إلا الله عدوهم لي قال حذيفة فقلنا يا رسول الله أتخشى علينا ونحن بين ال600 الى 700 طبعا ده كان عدد خطير انا ذاك 600 او 700 مسلمين في وسط الكفر كان عدد برض احنا دلوقتي ممكن نقول ده هو ده عدد انا شايف بعض الاخوه تبسموا يعني 600 700 اتخشى علينا ونحن بين ال600 الى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال حذيفة فابثلينا فكان الرجل منا لا يصلي إلا سرا فان عدد قليل قريش بقضها وقضيضها وبعدين قريش بقى الملائكه الملأ لما تشوفها في القرآن على طول اهل السلطة والنخوة والمال على طول. اهل الجاه الجماعة اللي بحبطوا القرارات والقوانين صفوة المجتمع يعني. من اهل الدنيا. فقال اذا ربي يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. وطبعا نتعارف الرأس. انما الحياة بالرأس. ها? ربنا عز وجل يقول ايه? بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. تعرف الدمغ نسبة الى الدماغ. ها? نسبة الى الدماغ. واذا اصيب المرء في دماغه اصابة قوية قلما يعيش او لا يعيش. بل نقذف جعل الحق قبيفة. فالحق يحمل أسباب القوة في ذاته لأنه من الحق تبارك وتعالى إذا الحق قديفه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر روح طلعت على طول إذا لا يصاب المرء في رأسه فيعيش يسلغ رأسه شجوه يقطعه زي ما احنا من قطع فيدعوه خبزة زي الخبز يعني فقال الله عز وجل له استخرجهم كما استخرجوه وغزهم نغزك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن اطاعك من عطالك يبقى انا عندي ايه وصية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن استخرجهم كما استخرجوك أخرجوك من مكة إلى المدينة واخذهم نغزك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذه معا أن نغزك أي أنك لن تغزو بنفسك بل نؤيدك ونسدده وابعث جيشا نبعث خمسة مثله اي من الملائكة وقاتل بمن اطاعك من عصاك من اللي يقضي يؤخي الوقفة لي الا اذا كان رجلا ولا يكون رجلا الا اذا سدك اسباب الرجولة واولها الصبر على البلاء انما بعثتك ليه? ابتليك وابتلي بك المثل اللي انا ضربته اسألت اللحية والشغل يجي سلام اقبل الشغل واحدة انا بقولك لا لا تفعل اتعود وتعلم إذا كان هناك معنى ديني شرعي له نصوص موجبة ما تفرطش فيه فإنك لا تدري إذا ذهبت إلى هذه الوظيفة تسدد فيها أم لا الله يا أخوانا أن عندي حكايات حكايات الذي يرضى بالدون كالذي يمسح خده بنعله انا اقول لكم على حكاية حصلت اول ما بدأت يعني في الالتزام كان فيه واحد بيحضر دكتوراه اخت سعودي يحضر دكتوراه في سنن النساء الكبرى وكان سنن النساء الكبرى آنذاك كانت مخطوطة يا ما احد يعرف عنها شيئا بل صرحها أحد المحققين زمان الشيخ عبدالصامة شرف الدين رحمه الله عليه في مقدمة كتابه في مقدمته لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي أن سنة من نساء مفقودة فالأخ عثر على جزء منها وكانت رسالة الدكتوراه في سنة النساء وأنا كنت شغال من أول ما درست علم الحديث قلت بقى أشراف سنة النساء فكان لي شغل عليها تكتب طبعا منا مجلدين من زمان من 15-17 سنة اسمه بذل الإحسان بتقريب سنة للنسائي أبي عبد الرحمن فلما نزل قاعد يسأل بقى الإخوانا عن أي حد شغال في النسائي قالوا له فلان الفلاني عنده شغل في النسائي واللي قال له الكلام ده أحد إخواني اللي أنا كنت إيه معاه على طول في الطلب وكذا دور علي في الدنيا الحسن علشان ياخد شغلي ويبقى خلاص خد الدكتوراه فهو يعد يمأ ويحضر ويعمل وبتاع ياخد شغل جاهز وخصف وفي كتير من حملت الدكتوراه دلوقتي ما يعرفش اي حاجة عن الرسالة اللي بيكتبها انما يأجر له اثنين ثلاثة من الشباب الغلابة اللي مش لقين يأكلوا يعدوا في المكتبات يحضروا له الدكتوراه والكلام لهوت وهو يعد يذاكر اللي هم قالوه الكلام ده هو تنطبخ المسألة مع شوية دكاثرة والكلام ده بل بعضهم على طول يعني قبل المناقش الكلام ده ممكن يدل اي دكتور مناطش اللي عليه عاصر مناطش مفتاح سيارة هدية فأكاد برضو القصة والنوع ده والدهان المهم جالي قال لي انا محتاج كذا وكذا وكذا وقلت له لا انا لا اعطيك شيئا انا مكنتش عارف قص الدكتوراه بقى وانا شغلي والكلام ده لكن انا ظننته بعملي تعبان عليه وليل نهار وبتاعه وكانده عايز يصور كله اللي عايزه اللي مش عايزه قال لي دينه كل شغل فرفضت فاخواني قولي قالولي يعني كده كتمان العلم ومش كتمان العلم وبتاعه دخلوني من زبزة وتركوني قعد في طول الليل فاحي كتمان العلم وبتاعه فقلت يعني وتذكرت حكاية قرأتها في طريق بعض العلماء ان في واحد من اهل العلم صنف كتابا في القرآن لم يصنفه احد قبل ولكنه ظن به على الطلبة حتى لا يأخذوه فالعالم يقتبس منه ويأخذ كتابه يسرقوه فمرضش يصنعه للطلبة فاحترق الكتاب وخلاص مات الكتاب حتى في حياة صاحبه. اخترق الكتاب الحكاية لما جاءت لي قلت لا أنا لازم إيه لازم أراجع نفسي وتاعه ده رجل محتاج أن يعرف شغله وتاعه وكتمال العلم ادي له للشغل ونويت كده الحقيقة فهو قبل ما أنا أقول له جاء أخذنا على جنب وقال لي بص لأ أنت نفسك تروح تحضر للشيخ النباز والشيخ بن الحايمين والكلام ده طبعا قال لي أنا هعمل لك إيه استقدام وحتبقى مؤذن في المسجد الكبير المسجد الكبير ده اللي الشيخ المسجد يدي فيه فهو قال لي كده انا كنت ناوي اديه شغل، خلاص خلاص انفصلت على كده فلما قال لي هذا الكلام خلاص ايه سالة لعانة يعني اصبح فيه ايه بذلت كل الاسباب ان انا اطلع فعجزت ان ايه ان اخرج خد الشغل بتاعي وطبعا خد الدكتوراه والكلام ده والدنيا تضبطت على الاخر وانا ايه عجزت ان انا اطلع فيعني أصابني شيء من الهم وحسيت ان يعني الفرصه راحت عليا وانا قايمه ساليه بعد ذلك عارف تهويل الشيطان لما يجي لك بقى يدخل عليك والكلام لم يمر الا اسبوع وانا كنت ساكن في مكان متواضع واذا الباب يطرق فتحت الباب لقيت صاحب اكبر دار نشر في بيروت واقف على الباب مين اللي دله عليا انا ما اعرفش مين اللي جاب المنطقه اللي انا فيها دي انا ما اعرفش قال لي اعرفك بنفسي انا فلان الفلاني صاحب الدار الفلاني اتفضل قال لي انا عرفت ان انت عندك مؤلفات وحاجات زي كده وانا جاي اخد مؤلفات وحديث رجليز يعني انت بتسال ايه قلت بقى إيه؟ فقال لي لا سيبك من بئالة دي وانا عايز ايه احتكر شغلك اخذ شغلك كله ليه وهذه الشغلة كذا في العلم والكلام دوت بدل ما تنفق عشر ساعات في بئالة والكلام دوت تنفقهم في العلم أنا لما قال لي هذا الكلام أنا عيني دمع ما توقعت لأن أنا في ذلك الزمان حدثت بقى الشباب والكلام ده لو كان عندي فلوس كنت دفعت فلوس عشان أنشر عملي فما بالك وصاحب أكبر دار او من اكبر دور النشر في بيروت هو اللي جاي وخبط على الباب مين دلوا عليا انا ما عرفش حتى هذه اللحظة ما عرفش مين اللي دلوا علي وقال لي خلاص ناخد ايه اللي جاهز عندك وقالتوله انا جاهز عندي كتابين خصائص عليه للنساء وفصل الخطاب بنقد المغنع لحفظه الكتاب قال لي اخذ اه الكتاب ده عايز في كام قال لي عايز في كام انا بكاين ما كايش سعلم وقفت له أنا أبيع العلم كنت عايش في دنيا تانية بقى ما أنا عايش فقط بكتب ما عرفش الغيلان ولا الحيتان دون ها وقفت له أنا أبيع العلم وطبعا كان قصة ده أخذ الأجر على الحديث والكلام ده هو تكت في سنن النسائي لا يبولن لن أحدكم في الماء الدائم ثم اغتسلوا منه. يعقوب بن إبراهيم الجزجاني شيخ النسائي في هذا الحديث النخاي قال بعد ما رأوا ده كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار والحديث ده في كتاب الظهراء في الأول فأنا كنت عامل بقى بحث عن أخذ الأجر على إيه على الحديث والعملية كبرانة في دماغي وإزاي لابد أن تبذل الهدى مجانا يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا كتل إيه كتل تفصة راشة معاك ما قال لي كام أنا بكي قلت انا ابيع العلم قاعد يهدي من خاطري وقال لي لا انت لا تبيع العلم بالعكس احنا كده بنستغل العلم الذي عندك بدل ما تضيعه في البقالة وواقف مش عارف ايه ده فانت اطلب انا كان اجري في البقالة خمسة 55 جنيه في الشهر فهطلب ايه بس انا ما اقدرش ازاي اطلب قال لي طب شوفي عن 300 وعملت 300 عارف بقى فكرني بحكايه عندنا او واحد او انتاجي فالفلاحين يعني اا آه... انت عارف ما اعرفش انتوا المفروض الفلاحين يعني عارفين الناس طبعا انتاج ولا انتاج زمان ده ها الناس بقى اللي بتحط على رقبه الجاموسه وبتاعيه في الساقيه في المحرات ها جاموسين او بالبعض ولا برتين حاطط ناس كده عشان يمشوا في ال... والانتوت اللي هو الايه اللي هو العود قد كده اهو يوم يتحط في الناس عشان يمسك الايه الخشبه دي مع الناس ما لازم يبقى كده خلاص فده بتاع عود قد كده هو بيتحط عشان يمسكوا في بعض فبيقول لكوا ايه تشيل الناس ولا الانطوت ها فالناس كده مواكده كده والانطوت ايه امي طول فيها قوي علشان يعني ده, ده ده ده قد كده ها فده لتلتميج جنيه طبعا ده ده ما مني معلومات ان انا بقى خمسة خمسة جنيه في البقالة والكلام ده طبعا تبين لي بعد كده بعد ما دخلنا في الحدوثة بقى وعرفنا الكلام ده قديه براجم ده كان استغلال وانه هو حتى لم ينظر باي شفقة الى طلب الانعلم وان الراجل عايز يفرغني والكلام ده المهم الكتاب ده طلع والكتاب ده طلع انا بس بوريك ايه اذا شوف اذا فاتك شيء لا تندم ابدا ممكن يكون اخسن منه منتظرك يعني انا لو طلعت مثلا في الرحلة اللي صاحبنا كان عايز يدهاني وبقت مؤذن في المسجد كان فاتني طالب العلم وممكن ما يكونش إلا طلعني كتب ولا حربت ولا عملت ولا خليت ولا كلام. لما طلعت تفص الخطاب بنقل لمبدع الحفظ الكتاب، الشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله عليه ما عرفني إلا بهذا الكتاب لما حدثني أحد, أحد تلامذته أنا ذات كل أسف التلميذ ده بقى بهائي الآن بهائي وكان متعصب للشدة جدا جدا يعني اللي كان يقول اي حاجة في القلباني يقطع القدر من الشدة تتعصبك ودي كافة التعصب اللي تلاقي واحد متعصب اوي اوي اوي بحبك اوي اوي متعصب لك تخاف منه خاف منه ده يتقلب عليك ده التلميذ ده كان لسه يعني في بداية انحرفت عن الشيخ لما رحت انا الاردن فقابلني يبقى وسلم علي والكلام ده وقال لي انا لما وقفت على كتابك هذا في المكتبة خدت منه نصفة ذاتة للشيخ الألباني وقلت له لقينا تلميذك دي روايته لي قال ابن الشيخ كان يقول ماليش تلامز على منهجه في التخريج وطول النفس والكلام ده قال له الشيخ لقينا تلميذك قال سيب الكتاب بعد ثلاث اربع قيام راح له قال له فعلا الكتاب الكتاب جيد عرفنا الشيخ الألباني من هذا الكتاب طب معرفت الشيخ الألباني لي أنا لو حبيت أتائلها بفلوس يعني أتى إله إزاي يعني. وأنا زعلت جدا لما قصة الاستخدام راحت راحته وضاع العلم وضاع اللي مش عارفه وقعدت بقى عنده بحظه والكلام ده أشوف كيف شارط كيف كيف الأمور ولعل الله عز وجل إنما قيض جلوسي في هذا المكان بهذا الخط اللي أنا مشيت فيه فإنت بقى كرجل واقف على الرصد إذا فاتك شيء قل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل في مثالة النسان يبتلى آه لكنك لا تدري ما بعد البلاء أهو خير لك أم شر لك فلما يقول المر قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل ذلك كان بعضنا شيخنا بينطقها يعني يبقى ده علامة الاستسلام لله عز وجل يبقى عشان تبقى راجل واقف على الصغر لا تبدل ولا تغير ولا تصرف قدمك ولا وجهك لابد ان تكون رجل دي مش هتيجي الا بالبلاء عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن الذهب. يقول لك الذهب لا يأخذ قيمته الا اذا احترى تدخل تطلع الذهب من الارض يدخل الفرن تولع فيه كل الشوائب المختلطة بالذهب تنصهر ويزاد الذهب لمعانا بغير كده الذهب ما يشوش حاجة إذا ما أدخله عرض الذهب على النار يسمى فتنة وده أصل الفتنة يعني يسمى فتنة اي ابتلاءا واختبارا فهيبقى الانسان اللي هو واقف وده الكلام ده انا الحقيقة اهيب يعني او, أو المقصودون من هذا الكلام اصلا هم طلبة العلم طبعا نحن في اشد الحاجة الى طلبة العلم المتميزين وفي هذا الدرس ان شاء الله يمكن من مرة القادمة على شاء احنا هندرس كتاب سأدرس كتابا الوقت رفع الملامة عن الإيمة الإعلام الشيخ للسلام بن تيمية لأن أنا قلت أن الواقف على الصغر ده لازم يبقى له إيه عد يعرف الصغر الواقف عليه الهدف من وقفته إيه صفة السلاح الذي يقاتل به تأثير السلاح الذي يقاتل به ان يعرف طبيعة عدوه الاربع عدوه ففي هذه الدروس هنبتدي بس برفع رفع الملامة عن للمة الاعلام لان هو مختص بمثالة الاختلاف الاختلاف اختلاف وجهات النظر وانواع الاختلاف ان احنا في زمن اختلطت فيه المفاهيم اختلاطا شنيعا ما عاديش مفرئين ما بين الاصول والفروع نهاردة بتلاقي الجماعة الروافض الذين يكفرون الصحابة جميعا إلا ستة في بعض الجماعات الإسلامية هي التي تحطب لهم في ديار السنة وهي اللي حط أديهم في إيدانهم ومهمشين المسائل ودخلوا السياسة في الدين السياسة التي لا دين لها دخلوها في الدين وقالوا أنه ما فيش أي فرق بيننا وبين الروافض واللي يقول ان في فرق بيننا وغين الرافض. وهو الذي يشقه عصا المسلمين والخلاف لا يفسد للود قضية بدخلين في القصة دي انت لازم تعرف الاختلاف في الأصول يود فين والاختلاف في الفروع يود فين اختلاف الأصول شكله ايه وما الذي ينبغي أن تفعله اختلاف الفروع شكله ايه وما الذي ينبغي أن تفعله هل يحتمل اختلاف في الأصول لا هل يحتمل اختلاف في الفروع فيه تفصيل قد لا يحتمل وقد يحتمل إذا ما عندي خلاف سائد ممكن أعديه ومشيه وعندي خلاف لا يسوق ما أقدرش أمشيه طب الخلاف الذي لا يسوق أعمل مشكلة بسببه أكثر الدنيا بسببه قال لك فيه تفصيل برضه. ما لم يدر المر هذه الاشياء بالنص وبتصرف اهل العلم كان فساده اكثر من ايه من إصلاح فانا عايز الاخوة طلبة العلم يهتموا يفتحوا دهانو كويس وارجوكم مش عايز البلطجة العلمية لحسن انا مفقوع، مقوع من الشباب والطلبة اللي عمالين لحد النهاردة مش عارفين يحرروا لا مسألة اصولية ولا فرعية ما عرفش ايه يعني مش فاهم ليه لحد دلوقتي واستعجلين على التأليف والتصنيف والبتاع والكلام ده يجي شاب يجي لي كتاب، ابص فيه كاتب لي مثلا اثنين ثلاثة اربعة خمسة مقدمين و عشان انا اقدمي اقول يا ابني انا ما بقدمش خط يتحايل علي هذا هبص فيه ي... لا يرد البصر نائل من كتب الناس انا مفهومي بالنسبة للعلم التحرير مش النائل هو ده فهي قد يخالفني غير فيه مش اي واحد يقلق لي كتابه ويطلع يبقى خلاص اس... اسم بقى... اسم يبقى اسم عن رصيف لا عايزين تحرير العلم كما قال الشافعية هو معرفة الخلاف هذا العلم مش معرفة اتفاق الناس مع اتفاق الناس دي مش مشكلة تقولوا أجمعوا على كذا واجمعوا على كذا ما أسهل هذا تجد تبيل إجمع لابن المنذر ولا حاجة وتحفظ لك السبعمية وكذا اجماع سبعمية وخمسين إجمعوا ولا حاجة وخلاص اجمعوا كذا كذا مش ده العلم إنما العلم أن تعرف الحق في منازع الخلاف وتعرف ازاي تحرر هذا الحق لانه يتطلب علما بالادلة ويتطلب فهما للادلة وتعرف اللي انت بتنقش عالم كبير فتعرف ازاي تنقش هذا العالم وده عالم كبير ازاي تنقش هذا العالم فانا عايز اقول لي المستعجلين مستعجلين على التصنيك والكلام ده اه عايز تصنف لنفسك يعني من بين انك انت تتدرب يعني وتدرب نفسك والكلام ده وتعرض التدريب ده على شيخك يقول لك انت ماشي صحي ماشي غلط لا اعمل كذا خلي كذا سوي كذا ها فيش مشكلة لكنك لكن انت تستعجل وتصنف وعايز تنشر هذا ده الده ده بيعرقل الطلب كو ما بقى اسمك عالكتب وبقيت شيخ انتهت الحدود ولذلك قال الشافعي رحمه الله اذا تصدر الحدث فاته علم كثير فاته علم كثير وأنا بقول لكم وبعترف أن أبوابا كثيرة من العلم أنا ما طرقتها وكان نفسي أطرق لكن ما لقيتش وقت ليه اتخذنا من مرحلة الخمول وأثنى على خط النار على طول يعني ما خدنا شرحتنا في التحصيل بسبب ايه بسبب حاجة الناس الى السنة الى العلم بالسنة طلعنا بدري اشتغلنا بدري وكان في ذلك الزمان اي بذرة تفزرها بتطلع شجرة فكان لسان يشعر بالتأثم وكانت الدنيا مفتوحة على الاخر كل يوم كان فيه محاضرة يومية وخض الجمعة وأحياناً خضة الجمعة كان بيبقى وراها درس الجمعة ومحاضرة بالليل لما كل أنا كل يوم أروح بلد من البلدان والمشايخ الموجودين الآن على الساحة كلهم كانوا شغالين بالكلام عايز تروح مثلاً بورسعيد عيد هاي ثلاث ساعات رايح وثلاث ساعات جاي ست ساعات بتجرى على السك وقبل ما تروح المحاضرة بتحضر فالعلم اللي نفسك تحصله ما انتش عارف تحصل. لا حد بيكفلك ولا حد بيقعادك عشان تحصل ولا مشايخ كثرة علشان تقدر تروح طرحل في طلب العلم ولا واخد راحتك ابدا. بقول لك من الجحر بتاعك اتحطيت على خط النار. اشتغل. ففات علم كثير. النهاردة حظ الطلبة ربما كان اوفر. التطالب ممكن يبقى جنيه ممكن يا ابوه يكفله عمه يكفله خاله يكفله اي كلام ده ومع ذلك ليه مأثر لو هو بانصاف حد يشوف اليوم بتاعه كيف مر تلاقي فيه ايام كثيرة تمر بلا فائدة ما بيقرأه ولا كلم او يقرأ قراءة تشرذم يفتح الكتاب يقرأه خمس ورقات ويقفله وكتاب تاني خمس ورقات ويقفله خمس, ورقات خمس, ورقات خمس, ورقات خمس ورقات واعف طول الليل على المكتب يفتح كده ويقفله وابتح كده ويقفله وابتح كده ويقفله ادن عن الفجر هو على المسجد حصل ايه المسكين ده حصل اي مسألة حتى لو فرعية انهل بحثة فيها واعتقدها وعرف ايه القصة دي لا ويوهم نفسه انه بيطلب العلم والكلام ده. لا ده انت انا عندي بقى لما تقوم الليل لك من الاعداء اللي ملهاش لازمة دي ترشيد استخدام الوقت ما تبقاش مسروع على الكتب لأن الكتب بحر لا ساحل له وذلك ينتهي الطلب على الكتب إنما الطالب المجد يكفيه مكتب قد كده ما تبقش عن كده كتاب في مصطلح الحديث كتاب في أصول الفقه كتاب في العربية كتاب في القراءات وكتاب في الفروع لكل علم من العلوم دي كفاية عن كده أما يخلص الكتب دي يدور على غيره لكن أنا وأنا لسه بدرس مصطلح حديث ماناش ما محتاج كل كتب الحديث أعمل بها ايه مكني أركون على الغرفة وأحيانا بعض الكتب الطالب لا يفتحها مطلقة أول مبتد يشتغل خلاص مبتد يتعرف أن المصطلح حديث الطالب العزين درس حديث أم عامل حلقة أم قاعد اشتغل قل ما يرجع والفقر في باب العلم يبعثوا على الهمة يبعثوا على الهمة أنا كتاب شرح معانا الأسر للتحاول نسخت جزء كبير من الجزء الأول ما كانش عندي فلوس وما كانش عندي فلوس أصور الكتاب أصدر كتاب التنكيل كتاب التنكيل الشيخ المعلمي اليماني الذي فتح لي آه يعني آه يعني آه بابا كبيرا في هذا العلم أنا نسخته بيدي وقرأته لا أقول مرات عشرات المرات انا اعتقد كتاب التنكيل الشيط المعليم اليماني خلاص اكثر من خمسين ستين مره هذا الكتاب حفظ وعارف زي تعارف لما تحفظ القرآن عارف ده الصفحة دي بتبتبه كذا ودي بتبتبه كذا ودي بتنتهي بكذا اللي خلاني احفظ الكتاب ده واخضبه انها كتابته بيدي فانا عايز اقول الطالب اللي عمالي يشكو ان ما عندوش فلوس ومعندوش كتب لا انت مش محتاج كتب هتحتاج الكتب لما تشتغل لكن لا يكون هذا عائقا دون تحصيل تحتاج إلى كتاب في كل فن من الفنون فدروس القادمة إن شاء الله عديد دروس علمية حول أبصتها برضو عشان تصل إلى الجماهير كل اللي قاعد مش كلهم طلبة علم ومش كله عندي موهبة طلبة علم ومش كله بيعد نفسه أن يكون جنديا ويقف على خط النار هو بس يقولك أنا ممكن أدك الرصاف ممكن أن أناولك حاجة هاي قم بدوره صحيح لكن انا الان اخاطب اولى الناس في هذه الدروس اللي هما طلبة العلم تبع عندك نوع من للجدية لان باب الاختلاف ده لاتطاعنا ان نفهم فهما جيدا سنسقط عن انفسنا عناء كبيرا جدا تذخر به الساحة الدعوية الان جماعة اللي بيختلفوا في الفروع كينهم بيختلفوا في الاصول فرقوا الصف وقرضوا اعراض اخوانهم وتكلموا في اخوانين بسبب ايه جهلهم بمراتب الاختلاف نقلوا الاختلاف في الوصول وخلوه في الفروة وعملين يخذلوا اخوانه وفرقوا الصف ومزقوه فانا ارجو ان شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة باذن الله العظيم ان احنا ايه نبدأ بالاضافة لي ان شاء الله ان شاء الله سبحانه وتعالى دروس لاثنين ستبدأ من الاثنين القادم ان شاء الله تعالى ايضا في هذا المسجد في هذا المسجد انا ما اخرجش لسرعة انتظر لا الدرس بعد المغرب الدرس بعد صلاة المغرب بدا من الاثنين القادم ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا استاذ الله لي